في هذه اللحظات أيها المشاهدون الكرام أرى مؤذن المسجد الحرام يستعد لرفع نداء الحق لصلاة العشاء من هذه الرحاب الطاهرة. الله أكبر الله.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 حيّ على الصلاح حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم